إذًا القرآن الكريم من القاهرة حقوق وواجبات برنامج وتقديم وسام البحير أيها الأخوة المغنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور علوي أمين خليل الأستاذ بجامعة الأزهر فضيلة الدكتور حينما نتجه إلى الآباء ونسألهم هل تتحاورون مع أبنائكم الإجابة وكأنها تحمل قدرا من الثقة نعم نتحاور مع أبنائنا لكن المحصلة النهائية لهذا الحوار هي الفشل لذلك إخوة الإيمان هذه الحلقة نتحدث عن حق الأبناء في الحوار والسؤال الذي نطرحه على فضيلتكم هو لماذا نفشل في الحوار مع أبنائنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول. وقال ابن القيم الجزية في كتابه سكتة مولود بأحكام المولود. ولاحظ ما يقول. أكثر الأولاد جاء فسادهم من قبل بالآباء وإمالهم له أما أبو حامد الغزالي رحمه الله سيقول: الأبناء جواهر وما قل له صدقت الأبناء جواهر ولكن يا أبا حامد، كثير من الآباء مع الأسف حدادون مع هذه الجواهر استغرب ممن يقول بكل مكلفقة أولادي هم أغلى الناس ثم يخدئ الكلام المهذب والأسلوب الظريف ليقدمه للغرباء، ولا يكاد يقدم شيئا منه لأولاده مع أنهم أغلى الناس بالكلمة الضطيفة والتعامل اللبق لعل هؤلاء شغلتهم متاعب التربية فيه. وريتونها وريتينها عن حلاوتها ولذتها وهي متاعب لا بد منها ولا ينبغي ان تؤثر على علاقاتنا بهم. أستاذ الدكتور يعني نصف أن أصدق السادة المستمعين هذه المتاعب فنقول انها مثلا كآلام الولادة ونقول لهم يعني هل رأيتم مثلا اما تضرب ابنها المولود حديثا لانه سبب هذه الآلام بطبع مستحيل انما يعني هي ما تقوم به انها تقوم بمسألة ان تحضن هذا الطفل وهي راضية فعيلة قريرة العين رغم كل ما تسبب فيه انجاز الامر من معاناة والام لها نعم وكذلك التربية يجب ان نقصل فيها بين متاعبنا بسبب الاصراب وبين تعاملنا معهم يجب أن نبحث عن المتعة في تربيتهم يمكن أن نصل لهذه المتعة إلا إذا انزلنا لمستواهم كيف ننزل لمستوى الطفل هذا النزول لمستوى أفرى الميزة ميزة مين؟ الأجداد والجداد عند إلا تعاملهم مع أحفادهم ينزلون لمستوى الطفل يتحدثون معه عما يسعده ويتعاملون معه بمبدأ أن الطفل وصاحب الحق في الحياة وأن طلباته مجابة ما دامت معقولة ولغم أن الأطفال يحبون أجدادهم وجداتهم، إلا, إن إلا أنهم ينتظرون هذا التعامل اللطيف والعلاقة الخاصة وتظلت صورة الشاب القوي التقي، هي النموذج الذي يحبه الأمر يقتدي به ويتعلم منه كيف يقود البيت ويرعى زوجته وأبناءه المشرقة، وتظل صورة الأم الشاب الأمية ذات الدين والحياء والعفة والذوق الرفيع نموذج لتتعلم به الفتاة وتقدم به على المودة كيف تكون زوجة وأم والفرصة لا تزال متاحة للجميع تغيير العلاقة بالأبناء تغييرا ينعكس في إيجابيّة فيكم وقت سواء في التفاهم. والحوار معهم واحترام شخصياتهم المستقلة وقبولنا لعيوبهم ونقائضهم إذا نفهم واحترم واقبل إذا يعني فضيلة الدكتور هذه المعادلة أظنها أنها ممكنة من الممكن أن نحققها إذا ما جعلنا علاقتنا بأبنائنا هي العلاقة الأفقية وليست علاقة أخية يعني أقصد بذلك العلاقة الأفقية علاقة الصديق بصديقه يغلب عليها دائما الحوار والتفاهم أما العلاقة الرئيسية هذه كعلاقة الرئيس بمرؤوسه يغلب عليها الأوامر والنواهي ولا شك طبعا سيكون تأثيرها الإيجابي قليل من علامات نجاحنا في التربية نجاحنا في الحوار مع أبنائنا بطريقة ترضى أبا وابنه ولكن للأسف نرتكب أخطاء تجعلنا نفشل في الحوار مع الأبناء وهذا هو السؤال يا دكتور يعني لماذا نفشل, نفشل في, الحوار في الحوار مع, مع أبنائنا آه. أرى أن أهم أسباب الفشل في الحوار أسلوبان فاطئان الخطأ الأول, الخطأ الأول، نؤديه أن أسمع شيئا والخطأ الثاني المحقق وضابط الشرطة أما الخطأ الأول هو أننا نرسل عبارات تسكيت وكذلك إشارة تسكيت معناها في النهاية أنا ما أريد أن أسمع شيئا منك يا ولدي مثل العبارات التالية دعني فيما بعد أنا مشغول، اذهب لأبي، اذهب لأمك خلاص خلاص بالاضافة إلى حركات لفتح من نفس المظلون مثل تشاغل بأي شيء آخر عن الابن وعدم النظر إليه. يعني, عفوا يعني نحن نلاحظ دائما أن الولد قد يمد يده إلى وجه أمه ويريد أن يحركها ناحيته كأنه يريد أن يقول لها أمي إسمعيني من فضلك ويقوم بنفس هذا الأمر مع أبيه قد يأتي الطفل بنفسه ويحرك جسده تجاه أمه حتى تستمع منه هنا من خلال هذا الموقف ألا ترى فرده بكتور أنه يذكرنا بحقه في أن نستمع إليه وأن نتحاور إليه في لشت، في مثل هذه الحالة، هو يذكرنا بحقه علينا لكنه مستقبلا لن يفعل، وسيفهم أن أمه ممكن تستمع بي تستمع بكل اهتمام لأي صديقة في الهاتف أو زائرة مهما كانت غريبة، بل حتى تستمع للجماد كالتلفزيون وغيره، ولكنها لا تستمع إليه، كأن كل شيء مهم إلا هو. إذن فضيلة الدكتور من خلال هذه الحلقة هي رسالة في النهاية نوجهها إلى كل أبن وأم عندما تنتهي من سماعك لهذه الحلقة نرجو منكم أن تغيروا من فكرة التعامل مع الأبناء إذا ما أقبل الإبن عليكم بمشكلة معينة فلا بد أن نراعي مشاعره وأفكاره وأحسسه شخوة الإيمان والإسلام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عيوي أمين خليل الأستاذ بجامعة الأزهر حتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم وسان البحيري